والصناعة بناءاً وأنزل من الصناعة نعم فأخرج به من الثمار فلزغل لكم فلا تجعلوا الله أندالاً وأنتم تعلمون هذه الآية تكملة للآية التي قبلها وهي قوله تعالى يا أيها الناس أَبُو رَبَّكُمْ لَيْخَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتْتَقُونَ اللَّيْلِ جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاسًا لَعَلَّكُمْ الْأُولَى الْإِجَابَةَ الذي خلقكم والذين من قبلكم وفي الآية الثانية الإنداد فإن الله تعالى خلقنا وأمدنا بالرزق الذي نتأهر به لإعداد أنفسنا وقبول شريعة الله فذكر الله سبحانه وتعالى ما أمدنا به من المقر الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناعم ومن الرزق الذي به قوام البدن وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات لزق لكم وبتمام الإمداد يجب الاستعداد لما أمر الله به ولهذا قال فلا تجعلوا لله عذابا أي شركاء في عبادته أو في شيء من حقوقه وخصائصه وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا نجد له في ربوبيته فإذا كنتم تعلمون أنه لا شريف له في ربوبيته فإن مقتضى ذلك أن لا تجعلوا له شريفا في عبادته تتألهون إليه وتعبدونه وتتقضبون به واتتقضبون إليه كما تتقربون إلى الله عز وجل في هذه الآن من الأحكام أن الأرض جعلها الله تعالى فراشا لبني آجل ففيها ففيها, ففيها أن, أن الله جعلها برارا مستقرة لا تميد ولا تضرب ولو كانت تميد أو تضرب ما صحت أو ما صح أن تكون فراشا يطمعن فيه الإنسان ويستوضن ومن فوائدها أن الله جعل السماء بناء وسماه الله عز وجل في آية أخرى سقفا محفوظا فهو مبني ومحفوظ بحفظ الله عز وجل وهو الذي يمسك السماء أن تقع العرض إلا بإذنه فلولا أن الله أحكم بناءه لوقع على الأرض وهذا من نعنة الله علينا ومن فرأم هذه للعادة الكريمة إثبات أن الأسباب لها آثر في مصدباتها يقوله صلى حين ذكر إنزال السماء من إنزال الماء من السماء فأخرج به من الثمرات أخرج به أي بسبب ولا شك عاقل أن للأسباب تأثيرا في مسبباتها وهذا التأثير الذي أودعه الله في الأسباب هو من خلق الله عز وجل فمن أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها فقد خالف ما هو معلوم ببداية العقوب ومن جعل أسبابا مؤثرة بذاتها فقد أثبت مع الله شريكا ومن أثبت تأثير الأسباب لكن بإرادة الله تعالى ومشيئته فقد وافق الحق والواقع وهذا هو المذهب الراجح الذي جرى عليه المحققون من أهل العلم خلافا لمن قال إن الأسباب لا تؤثر وأن ما يحصل بها من الأسباب حاصل عندها لا بها فإن هذا مكابرة للواقع فهؤلاء يقولون إن النار إذا أحرقت الورق لم تكن هي التي أحرقت ولكن حصل الإحراق مندها لا بها ونحن نقول الحصل حصل الإحراق بها لكن بأمر الله هو الذي خلق فيها هذه القوة المحرقة ولو شاء الله تعالى لسلبها هذه القوة بدليل أن الله أن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ورقي فيها إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه بردا خلاف طبيعتها التي التي هي الحرارة وسلاما خلاف أثارها الذي هو الإحرار قال بعو الأولماء ولو قال الله كوني بردا ولم نكن وسلاما لأهلكه بردها المهم أن في هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب وتأثيرها في مسبباتها ولكن من الذي جعل السبب مؤثرا هو الله ولهذا قال فأنزل من السماء فأخرج به من الثمر المخرج والله هو الله والسبب المطر وفي الآية الكريمة من الفوائد ممة الله سبحانه على على عباده بهذا الماء النازل من السماء حيث أخرج بهنا التمرات رزقا لنا وهو رزق لنا ورزق لمواشينا أيضا كما قال تعالى في سورة النحل فيه الفسينون أي ترعونا أنعامكم هو الذي أنزل من السماء لماعا لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسمون ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر المنعم لقوله فلا تجعلوا الله عن دادا أي هذا الذي أنم عليكم يجب أن تشكروه وتوحدوه بالعبادة كما أنه هو الذي أنم عليكم وحده فلا تجعلوا له أندادا وفي الآيات الكريمة من الفوائد شدة اللون على من اجترأ على المحرمات مع العلم بقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإن من علم بالقبيح وتجرأ عليه أعظم جرما وقبح ممن لم يعلم به ولو تجرأ عليه وفي الآية الكريمة من الفوائد أيضا أن الأرض الذي يستوي عليه الإنسان تكون ملكا له قرارا وهواء قرارا يؤخذ من قولها الذي يجعل لكم الأرض فراشا وهواء من قول والسماء بناء فكل ما كان فراشا لمن الأرض فإنما يقابله من السماء بناء اللي ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الهواء تابع للقرار أي أن من ملك أرضا فله قرارها وله هواؤها إلى السماء فلا يملك أحد من جيرانه أن يبني جناحا يكون غله على أرض الجار بل قال العلماء لو أن عصان الشجرة من جارك صارت فوق بيتك فلت المطالبة في إزالة هذا الوصف وإلى لقاء آخر إن شاء الله